ذكر وموعظة ونور الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمستقين ولا عدوان إلا أهر الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحب أجمعين وبعد قال الله عز وجل من كان عدوا وَرُسُلٌ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُولٌ لِلْكَافِرِينَ قيادة أيها الحبيب وقيادة سيداتي سجع الشناد السورة البقرة الله سبحانه وتعالى وحنا عدنية عدو يسير عدو جمل عيتي سير و أقلد قلد أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام بين تيوي ما دين بإله جبريل يأتون سنة اسكتين على قدينك ورن نبي عليه الصلاة والسلام وحوشك إنو يحي مالك أولا حيا الله جل جلاله كتاب قرآن كسودة جي انبياء يساك بين الله وانبياء وانتو إلهي بجلى جلاله يدمر من كان عدوا لله وملائكته عند إلهي يا ملائكتي سير رسل شيشا جبريل يا ميكائيل عدو خياله تلى إلهي بعدو جل جلاله ولهذا جبريل يا ميكائيل إله سبحانه وتعالى ولو سوحتوا وحل يدا من باب عطف الخاص على العام بالاداه صممت وحل لو غرغار يا سيدنا جبريل عليه الصلاه والسلام وقالنا يهود اي ديدي حلقة وحاوة ميكايلة يدهدن وواليغان <سؤال> نغوان جغاللحي <سؤال> إذن أيها الحبة <سؤال> الله <سؤال> سبحانه وتعالى إسaga ملايكي صدورة إسaga نكارمي رباد مكرمون ويا لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون نبينا عليه الصلاة والسلام إن لك لا قاده رسول الله جل جلاله قارن الحمي قارن الغبي يديد صحماه من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر وحوى ميكايل من رمينا جبراهيل لمر ابنه أرنتا سوحى ويسح معه هذا وضع إلهي بكيني سجل جلاله وإن سيته الله وضع رميه أمل بينيه ويان هل رسول قفك بيني أيها الحب رسول الشي الله ودمبه هل مالك قفك بيني ملائكة إلهي ودمبه بينيه هل كتاب قفك بيني كتبة إلهي ودمبه بينيه ولهذا ملائكة إلهية سبحانه وتعالى ميكائيل إسرافيل ملك جبريل عليهم السلام بمانتذ إلهي جل جلاله هولأوح السعر ملك جبريل الله جل جلاله حكي على صفيرك ودحي الله يا انبيا ديس ميكايل وموكل بالقطر والنبات إسرافيل وموكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة وياه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هبينك قيام الليل مركوس وكع دعا قيام الليل كف الفرنجر عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ولهذا أيها الأحبة إيش عدو جدّان إبراهيم إكائيل إسرائيل إيش واحد لقوده الله يقنا واحد كديني عبد الله بكديني عبد الرحمن وكلي ولهذا يوحنا يحبه فإن الله عدو للكافرين إلهي جل جلاله هو كاره العدو بويه سبب توحي كلا قادين أو عدو النقضين إلهي سبحانه وتعالى ملاك تسير نبي عليه الصلاة والسلام حديث قدسك من عاد لولي وليا فقد آدنته بالحرب قفك وحاو يا ولي وأولياد إذا كمذا لعليتم عدو النغضة إلهي وحويه سبحانه وتعالى وحن ويسينيا تغالبان ويسينيا ولهذا أولياد أيها لحبا إلهي بينات المامي الذين آمنوا وكانوا يتقون أيوي ولهذا إلاك لقاعدا معه إلهي رسوشي سوائن وضرر ميوي لا يكتي سوائن وضرر ميويان عديك لقاعد نبعا لقضعي أيها لحبا ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل كما أن من آمن بالرسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل وفي هالرسول الرسول ما أنتوا حوا يلزم بيكون قنصة وحنا دليله الله جل جلاله من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل إن الذين يكفرون بالله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا كو ياغا ايها الحباء الهي بعنوش جل, جل جلاله مسير كؤلاء هم الكافرون حقا واعددنا للكافرين عذابا مهينا طويلا سبحانه وتعالى إذا وحى لنا رسل ش جل جلاله يا ملائكه سوحوا ويامرك الهي وَمَا نتنزل وعجبر عليه سلطة والسلام وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيحة إلهي مركزك صان جل جلاله وإنه لا تنزل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إلهي جل جلاله هيا نوعتين هيا إذا أيها الحب عداوة أي عداو سيد السين إله جل جلاله عينك كفوا إلهي عدو سبحانه وتعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وحلوه قلوبه وحويا سيدنا جبريل عليه الصلاه والسلام كتاب كإلهي إلهي وكز إلهي سوذيبي حبيبك عليه الصلاه والسلام قلبه سوك سوذييا يا الحبه كتاب قصا وحويا كما راتك كعهية ديني كوري يا كتبتي كهريسا ايها الاحب كتاب كاسو هنونا كتاب كاسو بشاره هداه تا هدا لقلوبهم وبشر لهم الجنة ليس ذلك إلا للمؤمنين ولهذا هو يقول هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد بالله لله جل جلاله ولهذا أيها الاحبه وحلينا دونها انا و قد نديت الى الله جل جلاله وننزل من القرآن ما هو شفاء والرحمة للمؤمنين ولا يزيد ظالمين إلا خسارة إذن أيها الحب إلهي جل جلاله وجزا إنا إننا قد بكو رميا رسله إلهي جل جلاله يتعاليمه تعالى سبحانه وتعالى ملاك تيسه نمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر يعني لنا أيها الحب وبالقدر خيره وشره ولقد كررنا جرى إله سبحانه وتعالى حقا حدث وفقنا الله الله ان والله العالم صل الله على النبي محمد وصحبه اجمعين والفرقان إليه وفيه تعطر الاذى